وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ من حَمِئٍ يَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 وأتيناك بالحق وإننا صادقون فأسرب أهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحدون ضحيث تؤمنون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَئِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَجِينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقرنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوت آمنين فأخذتهم الصيحة المسبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به اسوادا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على الموقعس